ليلة طيب وللنجف أرحل وحضب أهضبها وبعد ما يحتاج السائل لو أحير الحضرة حيدر علي وانصوبها الحضرة حيدر علي وانصوبها لو إلي جي حين جانب ليلة طيب وللنجف أرحل ما جزايلو احيرو عمرك حجر علي وين صاير يا ليلي تجيني تشعل ليلا وي عدلو بالليلو بيها ببابها شح جبال كبة ويحويها الأمير النجف كنها تشع فترابها والحجر عندك من لولو يصير شلون داخل حضرته وفوابها وبطريحة بل حسن في الاستيجي يكفي حيض حضرته واعتابها واعتابها واعتابها, واعتابها واعتاب i uh got -huh. لو طلبت بساح يرد تجوابها اللي ملكة الكون ولا أفلاك دير ما يرد حاشا طلب طلابها سيدي حيدر عابدكم ذي الفقير هو حسن من حسابها واخوانها الممنين بجاه الباشير نريد وياهم جينا نحطابها نحطابها almaye <breakdown> عبد الحميد الرمضان